بسم الله الرحمن الرحيم بالطول وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواطع ما له من دافع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 وَبَقَاءَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُّ أَشْرَبُهُ هَلِيَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَكِئِينَ عَلَى شُرُرٍ مَصْرُوفَةٍ وَزَوَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِيمٍ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 فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُنِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْقَانِقُونَ أَمْ خَنَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أم عندهم خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سلم يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنَ الرَّمِيْمِ مُصْطَلُونَ أَمْ عِيادَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوْهُمُ الْمَكِيدُونَ أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشمكون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون فذرهم حتى يناقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون